Thank mm -hmm. you. وذكره في الكتاب لا يلا عليه صلى شلل وفي الرسالة تحول معل لا يلا مجله مجله شلل يا بن زمان والوصف ليس يملى يا الله حتى ما لا شلل والله ما حدا على ترجم يا الله لا ولا شمس بطاها مجتبى جل الهم يا الله والأنس خيام شلل ذكر لأدواء القلوب مرجم يا صلاة مغنم يا الله تنجي من الغمش لله علي ربي في القرآن لقدم يا الله صلى وسلم شل الله